17. لَهُم لهم من وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفيكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذت الربي إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن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 لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقولها هاء اقرأوا كتابي إني ظلنت أني ملاق حسابي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 يأتي كتابه بشماله فيقول فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما هلك عني سلطانيا هلك عني سلطانيا خذه فقل له خذه ثم ثم في سلسلة ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه سبعون ذراعا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم لا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم فليس له اليوم هنا حميم ولا طعام الا من غسل لا ياكل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 ولا بقول كهن قليلا ما تذكرون تنزل من رب العالمين